وَحَذِّبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُو وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَبَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَصَمُّوا كَذِرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا وَلَا نفعا والله هو السميع العليم